ان هذا له والقصف الحق وما من اله الا الله وان الله له هو العزيز الحكيم فان تولوا فان الله عليم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 يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنجلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعطلون ها أنتم هؤلاء فِيمَ لَكُمْ مِنْهُ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَانُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا جَاءَ وَلَا نُشْرِكُ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أُولَئِكَ هُمُ النَّاسُ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوا هَذَا النَّبِيَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ وَدَّ قَائِبَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يا أهلاً كتاب مما تكفرون بآيات الله وأأنتم تشابهون